بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة إ ن ا كنا منذرين بها يفرح كل أ م ر حكيم أ م ر ا من عندنا إ ن ا كنا مرسلين ر ح م ة من ربك إ ن ه هو السميع العليم رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ن كنتم موقنين لا إ ل ه إ ل ا هو يحيي ويميت ربكم ورب آ ب ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء ب ر خ ا ن مبين يغشى الناس هذا عذاب أ ل ي م ربنا افشف عنا العذاب إ ن ا مؤمن أ ن ا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا م ع ل م مجنون إ ن ا كاشف العذاب قليلا إ ن ك م ع ا ئ ل و ن يوم نبقش ا ل ب ا ش ة الكبرى إ ن ا هم ن ت ق م و ن ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أ ن أ د و ا الي عباد الله إ ن ي لكم رسول أ م ي ن و أ ن لا تعنوا على الله إ ن ي آ ت ي ك م بسلطان مبين وإني ع ذ بربي و ر ب ك م أ ن ترجمون و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا واترك البحر رهوا إ ن ه م جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون و ز ر و ع ومقام ت ر ي م ونعمه كانوا في هابائهم كذلك واورثناها قوما اخرين فما بدت عليهم السماء والارض وما كانوا ولقد نجينا بني إ س ر ا ئ ي ل من العذاب المهين من فرعون إ ن ه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العاقل واتيناهم من ا ل آ ي ا ت ما فيه بلاء مبين إ ن هؤلاء ليقولون إ ن هي إ ل ا موتدنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا لآبائنا إن ن ك ت موسوعه ص ا د م النابلسي م للعلوم ا ل ا س ل ا م ج ر م ي ن وما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن ا أ ك ث ر ه م موسوعه م م أ ع ي ن ي ا ب ل ا ي ي م و للعلوم م و شيئا ل ا ه ينصرون ا ل ا من رحم ا ل ل ه إنه ا ل ع م ي ا ل ر ح ي ه ان شجره الزخوم طعام الاثيم ا ل م ه تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صب ف و ق ر أ س ه من ع ذ ا ب ا ل ح س ي م ل ق إنك أنت ا ل ع ز ز ي ا ل ك ر ي م إن ه ذ ا م ا س ل ت م ي ه م ب ت في مقام أ م ي ن في جنات وعيون يلبسون من سندس و ا س ت ب ر ا متقابين كذلك وزوجناهم بحور ن عين ي ذ ع و ن فيها بكل فاكهه آ م ن ي ن لا يذوقون فيها الموت إ ل ا الموته ا ل أ و ل ى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ف إ ن م ا ي س ت غ ا ه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إ ن ه م مرتقبون